اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحق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 سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء في العون ومن قبله والمؤتذكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه إن لم طالما حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعياها اذنا وعيا فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه عن شقة السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امقرؤ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوها نيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 ولو تقون علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الغتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين